على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله وفي هذا الدرس نشرع في كتاب الصلاة وذلك أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الطهارة وثنى بكتاب الصلاة بأن الطهارة شرط والصلاة مشروط والكلام على الشرط ينبغي أن يقدم على الكلام على المشروط فالأصل في الحقيقة أن يبدأ بالصلاة لأنها أولى الأركان العملية لكن لما كانت الصلاة لا تتم إلا بطهارة بدأ بالطهارة ولما كانت الطهارة ذات مباحث كثيرة ومتنوعة جعل لها كتابا خاصا بها على طريقة الفقهاء والمحدثين رحمه الله تبارك وتعالى والصلاة هي أعظم الأركان العملية في الإسلام وهي ثاني المباني بعد الشهادتين والمباني هي الأركان الخمسة المذكورة في الأحاديث في حديث جبريل عليه السلام في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الأحاديث وهي الشهادة الثاني والصلاة والصيام والزكاة والحج والصلاة بالإجماع هي أعظم الأركان العملية والأركان العملية المقصود بها ما سوى الشهادتي ومكانة الصلاة في الإسلام مكانة عظيمة جداً فهي عمود الدين دل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه وعموده الصلاة وذروة سمامه الجهاد رأس الأبر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سمامه الجهاد في سبيل الله ولا شك أن العمود هو الذي يقوم عليه الشيء كعمود الخيمة فإذا زال العمود زالت الخيمة فلا شك أن هذا التعبير النبوي الشريف يدل على مال الصلاة من فضل عظيم بل يدل على أنه لا حظ في الإسلام لمن أعرض عن الصلاة والعياذ بالله تعالى وفضل الصلاة دلت عليه أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة كقول الله عز وجل قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأول صفات المؤمنين الصلاة فلا شك أن هذا يدل على أن الصلاة هي أول ما ينبغي أن يعتني به المؤمن الذي يدخل في الإسلام فإذا أتى بالشهادتين التي هما مفتاح الإسلام وبهما يدخلوا في الإسلام فإنهم مطالب بعد ذلك مباشرة بأن يأتي بالصلاة وأيضا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحاطبون أولئك في جنات مكرمون فدخول الجنة منوط إذن بالمحافظة على الصلوات وكقوله تعالى أيضاً إن الذين يقرن كتاب الله وأقام الصلاة وأيضاً قوله تعالى أُتِلُ مَا أُحِيَ إلَيْفَ من الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فهذان هاتان الآيتانِ فيهما قرنوا الصلاة بتلاوة كتاب الله عز وجل وفي الآية الثانية وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة هي التي تدفع صاحبها عن الوقوع في المعاصي. فمن كان محافظا على الصلوات المكتوبة، فإنه يكون محافظا على الطاعات كلها ويكون زاهدا في المعاصي كلها. وبالمقابل، فمن كان مضيعا للصلوات المكتوبة، فإنه لما سواها أضيع وأكثر تضييعا. وهذا أمر واضح. ومشاهد وذلت عليه نصوص الوحي وأيضا فالصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر معنى ذلك أنها تغسل عن العبد ما يمكن أن يقارفه من الآثام هي تنهاه ابتداء عن الوقوع في الآثام وتغسل حوبته بعد الوقوع في تلك الآثام أو في الشيء القليل منها الذي لا يسلم منه عبد من عباد الله فالمقصود أن الصلاة دورها في الحفظ يكون قبل وبعد يكون قبل مقارفة الإثم وبعد مقارفة الإثم. فمن عظيم حكمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده أن شرع لهم هذه الصلوات في اليوم والليلة بحيث تأتي كل صلاة بعد أختها ولا يكون العبد بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى لمدة من الزمن طويلة كما يقع للنصارى مثلا في دينهم المحرف فإنهم التجل المتدين منهم هو الذي يذهب إلى الصلاة في الكنيسة يوما في الأسبوع وهو في ما سوى ذلك من الأيام لا يذكر ربه وهذا من أعظم الخلل الذي يقع لهم في عيشهم بخلاف المسلم الموحد المحافظ على الصلاة فإنه بحمد من الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءه الشيطان ليجتاله وليقربه إلى المعصية تأتي يأتي وقت صلاة فيدخل في الصلاة لأنه محافظ على الصلاة فيبتعل عنه الشيطان وهكذا فلا شك أن دور الصلاة في هذا الأمر واضح جدا وأيضا الصلاة من أعظم يعني من الأشياء التي تدل على فضلها أنها العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى مباشرة بحيث يعني كان ذلك في ليلة الإسراء وأعظم في ليلة الإسراء والمعراج وأعظم بذلك آية وأعظم بعبادة يكون فرضها في تلك الليلة العظيمة أكذا يعني لو شئنا أن نتبع الأذلة على فضل الصلاة لا يكفينا الوقت وإنما المراد الإشارة إلى أهميتها وإذلك فإن المسلمين متفقون على أهميتها ومتفقون أيضا على أن من حافظ عليها فهو من المسلحين ومتفقون على أن من جحذها فإنه كافر مرتد يستتاب فإن تاب إلا قتل هذه كلها مواضع اتفاق بين المسلمين وأما من تركها تهاونا وتسلا فهذا في الحقيقة دلت أذلة الشرع من نصوص الوحي على كفره أيضا كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وكقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعمون مسكين وكقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف وضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير فهذه آيات قرآنية يستأنس بدلالتها في هذا الباب لكن العمدة في هذا الباب على الأحاديث النبوية لأنها صريحة لأنها صريحة في هذا الموضوع فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التلمذي وغيره وعند النساء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وهناك روايات أخرى تظهر في بعض الكتب التي تصدت لجمع الأدلة في هذا الباب كتعويم الصلاة للمروزي وككتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها وغير ذلك من الكتب فهذه أدلة من الآثار وأيضا نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما في قول التابعي الجليل عبد الله من شقيق من قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة فهذه صيغة تدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المقالة أي على تكفير تارك الصلاة وأيضا على كل حال لا يكاد يعلم في هذه المسألة مخالف لا يكاد يعلم مخالف من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فهذه ما ما جاء في هذه المسألة ثم بعد ذلك نقول جاء عن المتأخرين من العلماء نزاع في كفر تارك الصلاة فتجد الذين ينقلون المقالات يقولون مثلا إن المالكية والشافعية يقولون بأن تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة وأن الحنابلة يقولون بأنه يقتل ردة وأن الحنفية يقولون بأنه يعني يسدن حتى يصلي إلى غير ذلك من المقالات ولكن الأظهر أن هذه المقالات هي من كلام المتأخرين من العلماء وإلا فلا يحفظ عن الأئمة مثلا عن مالك أو عن الشافعي، قول صريح في مثلا عدم كفر تارك الصلاة نقول نقوله استطراضا فقط وحتى على القول بعدم كفر تارك الصلاة فإن كما ذكرت لكم الآن المالكية في مشهور المذهبين يقولون إنه يقتلوا يعني بعد الاشتتابة فإن أصر على عدم الصلاة فإنه يقتل حداً ولا شك أن هذا شيء عظيم ولا بد من التنبيع على هذا الأمر لأن بعض الناس ينقل قول المالكية في المسألة ولا يذكر هذا الأمر مع أن ذكره مهم في الباب لأنه يدل على أنهم مع قولهم بعدم تكشيره فإنهم يقولون ب أنه يقتل حدا فلا شك أن هذا يدل على عظيم أمر الصلاة عندهم فإذا هذا الصلاة وأما تعريف الصلاة فالصلاة في اللغة هي أصلها هي الدعاء هي الدعاء كما في قول الله سبحانه وتعالى وصلي عليهم"، أي أدعو لهم فالصلاة في اللغة إذن هي الدعاء ثم نقلت إلى معناها في والعلماء في مثل هذا يقولون نقلت عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي أو استعملت في المعنى الاصطلاحي من قبيل المجاز، يعني إطلاق اللفظ الشرعي أو الاصطلاحي على هذا المعنى هو من قبيل المجاز أو قالوا لم يقع نقل ولا مجاز وإنما أخذ الشارع المعنى اللغوي وزاد فيه قيودا وزاد فيه قيودا فهذه طرق ثلاثة للعلماء في قضية انتقال اللفظ بين معناه اللغوي الأصلي وبين معناه الاصطلاحي وأما الصلاة في الاصطلاح فيعرف المالكية والملكيّة في الغالب يرجعون إلى ابن عرفة لأن له كتاباً في الحدود ومشهور بحدود ابن عرفة يذكر فيه مثل هذه التعريفات وأغلب تعريفات منطقية يعني تكون جامعة مانعة ولكن أيضاً يكون في شيء من العسر لأجل حرص صاحبها على يعني على كونها توافق قصور المنطق. على كل حال. ابن عرف يقول هي قربة الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجون فقط فقوله قربة فعلية قربة هذه واضحة أي شيء يتقرب به إلى الله عز وجل وفعلية هي فيها أفعال ذات إحرام وسلام فيدخل في ذلك الصلاة المعروفة المتكونة من الركعات صلاة الظهر مثلا أو العصر أو صلوات النوافذ أو قيام الليل ونحو ذلك فكلها ذات إحرام والسلام ويدخل أيضا صلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة وإن كانت غير مكونة من ركعات يعني ليس فيها ركعات ولكن هي قربة فعلية ذات إحرام والسلام فدخلت صلاة الجنازة إذا في هذا الشق الأول وأن قوله في التعريف أو سجود فقط زاد ذلك ليدخل سجود التلاوة، يدخل سجود التلاوة، فإنه عند المالكيين صلاة عند المالكية في صلاة أو داخل في معنى الصلاة، لذلك يترتب على ذلك أحكام عندهم كقضية الطهارة مثلا في سجود التلاوة. جي. بعد ذلك انتقل الناظم إلى ذكر الفرائض، فقال فرائض الصلاة ست عشرة.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 تابع مأمون بأحرام سلام نيته اقتداء. إلى هنا الفرائض الستة الستة عشر وتمام البيت نيته اقتداء كذل إمام في خوف وجمع جماعة مستخلف. الآن يقول فرائض الصلاة ستة عشرة. وشروطها أربعة مقتفرة مقتفرة أي متبعة يقال قفر واقتفر الأثر إذا اتبعه واقتفاه نعم والفرق بين الفرائض والشروط نحن قد ذكرنا من قبل أن الفرائض عند الفقهاء يقصد بها ما هو مرادف للأركان يعني الأشياء التي هي من ناهيتي العبادة داخلة في ما هي العبادة وتقوم العبادة عليها بحيث إذا فقط سقطت العبادة كلها فالفرائب إذن هي الأركان والشرط تشبه الأركان لكن الفرق بينهما يعني هما متفقان في أن العبادة قائمة عليهما يعني إذا زال الشرط زال المشروط وإذا زال الركن زالت العبادة التي هذا الركن منها ولكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في الماهية وأن الشرط خارج عن الماهية فنقول مثلا تكبيرة الإحرام من فرائد الصلاة يعني من أركان الصلاة وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة لكن نقول مثلا إن الطهارة شرط في الصلاة والطهارة ليست داخلة في الصلاة وليست من أجزاء الصلاة هي خارجة عن ماهية هي الصلاة فهذا الفرق بين الأمرين الشريط يقول أربعة وهذه الشريط ستأتي فيما بعد يعني سيذكرها عند الانتهاء من هذه الأمور فيقول شرفها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث هذا سيأتي فيما بعد هي هذه الأربعة التي ذكرها هنا إجمالا سيذكرها فيما بعد تفصيلا وأما الفرائض فهي هذه التي سيذكر. وقبل ذلك نقول إن الشروط على ثلاثة أنواع. فهناك شروط وجوب وهناك شروط صحة، وهناك شروط وجوب وصحة معا. فشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب وشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة، وشرط الوجوب والصحة معا ما يتوقف عليه الوجوب والصحة معاً. هذا هو التعريف السهل يعني إن, إن شئنا اليسرى في التعريف. ويمكن أن نعرف شرط الوجوب والصحة بفرقة أخرى. فنقول إن شرط الوجوب هو هو ما لا يكون ما لا يكون في وسع المكلف. فلا يطالب المكلف به. وأما شرط الصحة. فيكون في وسع المكلف وبالتالي يكون المكلف مطالب بتحصيله وبالأمثلة ستتضح هذه المعاني فشروط نبدأ بشروط الوجوب أو بشروط الصحة مثلا فشروط الصحة هي الإسلام و الطهارتان طهارة الحدث وطهارة الخبث وسطر العورة والاستقبال يعني هي الأربعة المذكورة في البيت الذي سيأتي فيما بعد و يعني نزيد عليها الإسلام معنى كونها شروط الصحة أن مثلا لنأخذ الطهارة طهارة الحدث مثلا هذا شرط صحة بنعنى أن إذا لم يوجد إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا تصح إذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة أيضا إذا لم يوجد سطر العورة أو إذا لم يوجد الاستقبال فهذا في هذه كلها الطهارة لا الصلاة لا تصح والإسلام بمعنى أن الشخص إذا لم يكن مسلما فإن صلاته لا تصح مفهوم؟ فإن صلاته لا تصح وعلى كل حال الأصوليون عندهم شيء من الخلاف في قضية هل الكفار يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا هذه المسألة تنظر في مغانها من كتب أصول الفقه وقد ينبني عليها ما نحن بصبغه من هل يعني إذا قلنا إن إن الكفار مخاطبون بفروع فروع فرع الشريعة فإن الإسلام يكون شرط وجوب وصحة معا مفهوم فهو شرط وصحة فقط نعم على كل حال هذه المسألة خارجة عن سياقنا الآن ثم ثم هذه شروط الصحة نعم. ثم هناك شروط الوجوب وهناك شروط الوجوب والصحة معا. فشروط الوجوب قالوا شرط واحد هو البلوغ هو البلوغ بمعنى أن الشخص إذا لم يتوفر فيه هذا الشرط بمعنى لم يكن بالغا فإن الصلاة لا تجب عليه لكن هل تصح منه؟ نعم تصح منه فإن الصبي يصلي وصلاته صحيحة فإذا البلوغ شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة مفهوم؟ شرط وجوب وليس شرط صحة ومن هنا نفهم التفريق بين هذين النوعين من الشروط وأيضا من هنا نفهم ما قلنا في تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة فقلنا شرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب هذا واضح؟ البلوغ يتوقف عليه وجوه الصلاة لكن قلنا في التعريف الثاني هو شيء ليس في وسع المكلف فلا يطالب به فأنت ترى أن المكل أن الشخص ليس في وسعه أن يبلغ أو لا يبلغ هذا شيء سماوي بخلاف شروط الصحة فهذه في وسعه ولذلك هو مطالب بها مطالب بالإسلام مطالب بالاتيان بالطهارتين مطالب بالسدر العوره ويؤل بالاستقبال هذا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة وبعض العلماء يذكرون عدم الإكراه في شروط الوجوب وفي هذا نظر لأن الشرطة عند الأصوليين ما كان وجودياً ولعلنا أشرنا إلى هذا إشارة سريعة في دروس أصول الفقه وتنظر في مباحث الأصول وأما شروط الوجوب والصحة معاً فمنها العقل فالعقل شرط وجوب إذ لا تجب الصلاة على المجنون. وأيضا هو شرط الصحة لأن ولا تصح الصلاة من المجنون. وأيضا بلوغ الدعوة ودخول الوقت ووجود الطهور يعني ما أن كان أو صعيدا والقطع من الحبل النفس هذه خمسة. مفهوم؟ وأيضا عدم النوم والغفلة إلى أسره فالمقصود هذه هي شروط الوجوب والصحة معا ويمكنك أن تأخذ كل واحد من هذه المذكورات وتطبق عليها تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة فتجد أنها يتحقق فيها الأمران معا فلذلك ننتقل إلى شرح كلام الناظر وهو المتعلق بفرائض الصلاة فقال فرائض الصلاة 16 شروطها أربعة مقتفرة ثم بدأ في شرد هذه الفرائض فقال تكبيرة الإحرام أول هذه الفرائض إذن هي تكبيره الإحرام والمقصود بتكبيره الإحرام تلك التكبيره. الأولى التي يدخل بها المصلي في صلاته أن يحرم بها للصلاة وهي فرض مطلقا في كل صلاة سريضة كانت أو نافلة ولا تصح صلاة إلا بها ولا خلاف في الجملة في كونها فرضا وإنما اختلفوا في ما يجزئ منها يعني ما يجزئ من صياغها وعند المالكية أنه لا يجزئ إلا لفظ الله أكبر ودليل فرضية تكبيرة الإحرام حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فجعل الصلاة كالقفل الذي لا يفتح إلا بمفتاح هو الطهارة وجعل لي الصلاة شيئا سماه تحريما وشيئا آخر سماه تحليلا فتحريمها التكبير وتحليله التسليم أي تدخل في الصلاة بالتكبير ولا تخرج إلا بالتسليم فإن كنت بين هذين فأنت في الصلاة يحرم عليك ما يحرم على المصلي وإن كنت قبل التكبير أو بعد التسليم فأنت خارج الصلاة هذا معنى قوله وتحريم التكبير وتحليلها التسليم وأيضا هنا حديث نذكره في باب تكبير الأحرام ولكن يصدق على أبواب فرائض الصلاة, الصلاة كله وهو حديث المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته أو حديث صحيح متفق عليه عند البخاري المسلم سأقرأ لكم صيغته المشهورة لكن له روايات يعني تجد في كتب الحديث بعض الروايات الزائدة هنا وهناك يمكن جمعها في صائد واحد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 ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهكذا ثلاث مرات ثم قال والذي بأثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتبر هذا دليل وجوب تكبيرة الأحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتذل قائمة ثم اتجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اتجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها حديث المسيء صلاته هذا يستدل به العلماء كثيرا في أبواب الصلاة ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل إلى ما لا تتم الصلاة إلا به لأنه هذا رجل يسيء الصلاة بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذع فإنك لم تصلي أي صلاتك باطلة طيب هو يسأل وتأخير البيان في مقام الحاجة لا يجوز يسأل ما الصلاة المجزئة الصحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصلاة المجزئة الصحيحة فكل ما ذكر في حديث المسيح صلاته فرض من فرائض الصلاة لأنه الآن يرشد إلى ما تكون الصلاة به صحيحة وأشياء أخرى توجد في الأحاديث الأخرى قد تكون سنن أو مستحبات في الصلاة فالمقصود أن حديث المسيء صلاته خاص بالفرائض وليس فيه شيء من السنن والنوافل السنن والنوافل أخذها من الأحاديث الأخرى إذن هذا الشيء الأول في طريقة الاستدلال بهذا الحديث هي أن الحديث فيه الفرائض والأركان وليس فيه السنن والمستحبات الشيء الثاني بعض العلماء يقول إن كل فعل أو قول لم يرد في هذا الحديث فإنه ليس فرضا قلنا لما قالوا لأن الرجل يسأل عن الشيء الذي تتم صلاته به لأنه رجل لا يعرف عنده جهل بصرائب الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الفرائض. في هذا الحديث ولا يمكنه أن يطعك شيئا من الفرائض لأن لأنه إذا لم يذكره شيئا من الفرائض فإن ذلك يكون من تأخير البيان عن مقام الحاجة وذلك لا يجوز لأن الرجل محتاج إلى معرفة الفرائض محتاج لأنه جاهل بها ومحتاج لأن هذه الفرائض هي التي بها تصح الصلاة فإذا هذا وجه استدلال هؤلاء العلماء الذين يقولون هذا الحديث فيه الفرائض وكل ما ليس في هذا الحديث فليس من الفرائض في هذا نظر وفي هذا نظر بل نحن نقول نعم نوافقكم على أن هذا الحديث فيه ذكر الفرائض ولكن لا نوافقكم على أن الحديث جمع الفرائض كلها. وأما استدلالكم بقاعدة التأخير البيان عن مقام الحاجة لا يجوج فهو استدلال صحيح ولكن وما يدرينا أن الرجل لا يعرف بعض الأمور المعينة التي لم تذكر في هذا الحديث هذا شيء مسكوت عنه لا نعرفه إنما الذي نعرفه على وجه الإجمال أن الرجل جاهل بطلائم الصلاة لكن لا نعرف بالتفصيل هل يعرف الفرض الثلالي أو لا يعرف الفرض الثلالي وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع من حال هذا الرجل على ما يجعله يذكر له هذه الفرائض فقط ولا يزيده فرائض أخرى وذلك نحن نقول إذا ثبت في حديث صحيح صريح ما يدل على أنه نالك فعلا أو قولا آخر هو فرض من فرائض الصلاة فإننا نقول بفرضيته وإن لم يكن مذكورا في حديث المسيء صلاته كما سنذكر مثلا في القراءة الفاتحة فإن الحديث هنا حديث المسيء صلاته ما ذكر إلا ما تيصر من القرآن قال ثم قرأ ما تيصر معك من القرآن فنحن نقول إذن الفاتحة ليست واجبة ويكفي قراءة ما تيسر من القرآن لا الفاتحة واجبة بأدلة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقرأ ما تيسر معك من القرى يحتمل مثلاً أن يحتمل احتمالات متعددة مثلاً أن الرجل لا يعرف شيئاً من من الفاتحة أو يحتمل أن ذلك كان قبل فرض وجوب الفاتحة يحتمل احتمالات متعددة يعني فلا يمكننا أن نهدر النصوص المتعددة التي فيها التصريح بفرض قراءة الفاتحة مثلاً لأجل أن حديث المسيء صلاته لم يذكرها هذا معرضنا ذكره في هذه المسائل وكل هذه المسائل التي نذكرها هنا يعني مسائل خلافية وفيها كلام طويل عند العلماء على أن تذكرت الآن أن هنالك رواية في حديث المسيء صلاته فيها ذكر أم القرآن ثم قرأ بأم القرآن لكن أنا كل حال مقصود أن حديث المسيء صلاته أجمع ما جاء في فرائض الصلاة لكن لسنا نقف عنده إذا ثبت فرضية شيء ولم يذكر هذا الشيء في حديث المصي صلاته فإننا نقول فرضية ثم عندنا أيضا حديث عمدة أيضا في هذا الباب وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي ولا يمكن أن يستدل بهذا أن يقال مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي هذا أمر فهو يدل على أن على الوجوب وبالتالي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فانه يكون واجبا هذا لم يقل به أحد من العلماء لذلك المقصود صلوا كما رأيتم أن هو الارشاد الى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته واجبها وسنتها ونافله أو مستحبها هذن نحن في تكبير الاحراف قلنا اذا إنها واجبة بهذا الدليل هذا ذلك قال تكبيرة الإحرام والقيام لها أي من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام بمعنى أن تأتي بتكبيرة الإحرام عن قيام لا عن جلوس مثلا أو الطجاع أو ركوع أو نحو ذلك ف دليل ذلك دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيح صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر هذا واضح في الأمر وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر هذا كله بطبيعة الحال للمستطيع. للمستطيع وإلا فمن كان عاجزا عن القيام فهذا له حكم آخر فمن كان عاجزا فإنه يصلي أفضلا ليس فقط في تكبيرة الإحرام إنما في صلاته كلها يصلي جالسا أو على جنب كما في الحديث المعروف حديث عمران بن حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كان به إلّا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صلي قائما فإلا لم تستطيع فقاعدا فإلا لم تستطع فعل جنب إذن هذا قيام لها لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء المالكي في هذا الباء وهو أن فرضية القيام لتكبيرة الأحرام متفق عليها لغير المسبوق أما المسبوق الذي يجد الإمام راكعا الذي يجد الإمام راكعا فهل لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال لينتقل إلى الركوع أم يجزئه أن يكبر للركوع وينوي بها تكبيرة الإحرام هذا عند المالكية في خلاف في خلاف في فهم يعني لفظي المدونة في فهم لفظ المدونة في هذه المسألة ولكن لعل الأصح والله تعالى أعلم أنه يأتي بتكبيرة الإحرام عن قيام ثم يأتي بتكبيرة الركوع والله أعلم وإنما ذكرنا هذا المنشير إلى أن هناك خلافا عند المالكية في خصوص هذه المسألة تكبيرة الإحرام فرض مطلقا إلا في هذه المسألة ففيها عندهم خلاف ثم قال في الإحرام والقيام لها ونية بها ترام أي تقصد وتراد والنية ذكرناها من قبل في أبواب من الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم وهي في العبادات كلها لا بد منها لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو بالنية وإنما لكل مرئ ما نوى فالنية هنا والنية لها معنيان معنى قلبي مرادف للإخلاص وهذا يذكره أصحاب العقائد وأصحاب أعمال القلوب وغير ذلك ومعنى ثاني يقصده الفقهاء أهل الفقه وهو تلك ذلك القصد القلبي الذي يفيد في تمييز العبادات فيما بينها في تمييز العبادات فيما بينها كالذي يصلي مثلا أربع ركعات في وقت الظهر أو وقت العصر ومعلوم أن الظهر والعصر قد يشاركان في الوقت لأسباب معينة فالذي يصلي أربع ركعات دون أن ينوي بذلك ظهرا أو عصرا هذا في إشكال لما؟ لأنه لم يميز بين الظهر والعصر ولا يمكن التمييز بين الظهر والعصر إلا بالنية لأن صورتهما واحدة صورة الظهر والعصر واحدة مفهوم؟ فإذا النية تفيد في التمييز بين العبادات هو هذا الذي ذكرنا أو مثلا نية الصيام في بعض الحالات معينة وأيضا النية تفيد في التمييز بين العادة والعبادة بين العادة والعبادة الذي يخسر أعضاء وضوئه بنية التهوف أو التبرد فهذا وضوئه ليس عبادة ولا يقع عبادة ويحتاج إلى نية العبادة وهي النية التي ذكرناها في أبواب الوضوء من قبل فهذه النية عند الفقهاء إذن يراد بها تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات فيما بينها وأما النية الأخرى التي عند أهل العقائد والتزكية فالمراد بها الإخلاص نعم وأصلا فرضية النية مسألة إجماعية ثم قال بها ترام فاتحة مع القيام والركع فاتحة القراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة فرض في كل صلاة وفي كل ركعة عند المالكية وقراءة الفاتحة دل على وجوبها أدلة متعددة من بينها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وهذا صريح في فرضية قراءة الفاتح لأنه بصيغة النفي الموجه إلى الذات لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وهذا النفي عندنا فيه قاعدة، لأن هنا ينفي الذات لا صلاة، يعني شخص صلى ولم يأتي بفتحة الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لكن نحن نرى بأنه قد صلى إذا الصلاة موجودة، ذات الصلاة موجودة، فمن من فيه هنا؟ هل المنفي صحتها وإجزاؤها أم المنفي كمالها القاعدة تقول نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال بلعنى إذا وجد نفي الذات وكان نفي الذات غير ممكن فالمقصود إذا نفي الصحة أو بعبارة أخرى النفي الذات الشرعية كأن ذات الصلاة موجودة كهيكل ولكنها غير مشروعة فانتفت شرعا فالذات الشرعية منفية إذا نحمل اللفظ هنا على نفي الصحة ولا نحمله على نفي الكمال لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال إذا هذا حديث صحيح وصريح في كون الفاتحة ركنا في الصلاة وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج والخداج الناقص الناقص منه الطفل الخديج الذي أو الخداج الذي لا يتم أشهر الحمل <تصفيق> فإذا هذا الصلاة ناقصة ومعنى ذلك أنها غير مجزئة ومنما يدل على وجوبها في كل ركعة لأن هذا قد يقال هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا يعني ولو قرأتها مثلا في الصلاة الرباعية إذا قرأتها مرة واحدة في إحضار ركعات هذا يكفي لا نقول في كل ركعة دليل ذلك ما ورد في حديث المسيء صلاته فإنه لما قال ثم ما من القرآن أو في الرواية الأخرى اقرأ بأم القرآن قال بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها افعل ذلك في صلاتك كلها بمعنى أن الركعات أجزاء من الصلاة متشابهة فما كان واجبا في إحضى الركعات فإنه يكون واجب في الركعات الأخرى كما نقول مثلا في الركع الأولى الركوع والسجود واجبان يكون يكونان واجبين في الصلاة كلها فكذلك الفاتحة واجبت في الركع الأولى فتجب في الركعات الأخرى وإذا من ترك الفاتحة فإن صلاته باطلة جيد الآن هذا كله متفق عليه في الإمام والفذ يعني المنفرد وأما المأموم فهذا من المعارك الفقهية المشهور ولا أريد أن أدخل في التفصيلات الطويلة لأن هذا في الحقيقة أُلِّفت فيه مؤلفات ومباحث فقهية ومعارك فقهية طويلة في قضية قراءة المأموم أُلِّفت فيها أجزاء حديثية ورسائل فقهية وكتب فقهية كثيرة يعني قديما وحديثا وأنا في الحقيقة لن أزيدكم شيئا يعني إن كنتم من أصحاب الهمم العالية فارجعوا إلى هذه الكتب واقرأوا وقد يعني بشيء من الهمة والبحث تتضح لكم الأمور لكن على كل حال هذه مسألة خلافية مشهورة مذهب المالكية أن القراءة الفاتحة واجبة على الفز والامام وأما المأمون فلا تجب عليه في مشهور المذهبي لا في الصلاة السرية ولا الجهرية ولكن عندهم قول في الصلاة السرية نصره ابن العربي رحمه الله أنه تجب في الصلاة السرية فإذا في الصلاة السرية القول المشهور هو عدم وجوب أيضا ولكن هناك قول آخر وهو أقرب للأدلة من وجوب فيه وجوبها على المأموم في الصلاة السرية وأما في الصلاة الجهرية فهذه يعني مشهور المذهب وهو أيضا قول ابن العربي أنه لا يعني تجب عليه قراءة الفاتحة واستظلوا بالحديث المعروف في هذا الباب الذي هو لا تفعل لا ما استدلوا بهذا الحديث انه استظلوا بحديث أخرى استظلوا بالقرآن الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون واستدلوا بهديس قصادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصت وإذا قرأ فأنصت فأمر بالانصات قالوا وهذا عام يشمل الفاتحة وغيرها واستدلوا أيضا بحديث في الموضع الحديث أبي ورير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جاهرة فيها بالقراءة فقال هل قرأة معي أحد آنفة قال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن قراءة القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة وعلى كل حال يشكل على هذا حديث المعروف في هذا الباب لا تقرأ إلا بأم القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ورد بأنه كان في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية يستدل به على وجوب القراءة حتى في الصلاة الجهرية وعلى كل حال كما قلت لكم اتفقنا على وجوبها في على الإمام والفذ والأرجح وإن كان خلاف المشهور مذهب وجوبها في السرية وأما في الجهرية فالخلاف فيها مشهور عند العلماء ولا أرجح لكم مع أنّي عندي شيء راجح على كل حال في في ذهني ولكن وهو ما يترجح لدي لكن لا أريد أن يعني وجهكم إلى شيء معين لأن هذه المسألة الخلاف فيها محتمل ومعروف فيمكن أن ترجعوا إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب ثم قال مع القيام لها أي الفاتحة مع القيام القيام للفاتحة لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه يعني بما نعمل أحد الإخوة يسأل بما نعمل هذه مسألة الفتوى هذه وليس مسألة الدرس العلمي ينبغي أن يفرق بين الأمرين الدرس العلمي شيء والفتوى شيء آخر نحن الآن لا نقدم فتاوى نقدم درسا علميا نعد فيه طالب العلم ليصبح طالب علم قويا أو يصبح عالما فيما بعد إذن نحن نبني الملكة الفقهية نؤسس هذه الملكة التي يصبح بها الإنسان عالما أما الشخص الذي يريد فقط ما ينبغي أن يعمل به هذا ينبغي أن يسأل يستفتي من يعني يثق بعلمه وفضله يسأله ماذا عمل في كذا ماذا عمل في كذا سيجيبه العالم. وحين سيجيبه العالم بأي شيء ما دام عالماً يعني قويا في علمه وفضله وعدالته فحينئذ العامي يقلده ولا شيء عليه فيها. فينبغي أن نفرق بين المقامين. مقام الفتوى يعني إذا سئلت في هذه المسألة فسأجيب بدون شك. لكن أنا الآن لست في مقام الفتوى أنا الآن في مقام الدرس العلمي وعليه أذكره الترجيحات أذكر الخلافات أذكر كلام المالكية أشير عليكم بالبحث مثلا بالنظر في كتب العلم إلى غير ذلك لأن هدفي هو تنمية الملكة الفقهية هذا الهدف الأسمى القيام للفاتحة لحديث عمران بن حسين الذي ذكرنا آنفا صل لقائمة فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع وأيضا لحديث المسيء صلاته إذا قمت للصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن أي اقرأ حال كونك قائما فإذا لا, لا تصح صلاة المصلي عند قراءته القرآن على غير هيئة القيام إلا إن كان عاجزا لكن هذا خاص بالفريضة وأما في النافلة فيجوز ويصح منه أن يصلي قائدا وإن كان قادرا على القيام لكن ينقص أجره أجر القاعد على ليس كأجر على نصف من أجر القائم فإذا هذه بالنسبة للمتنفذ فمن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القيام هذا قيام لها ثم الركوع الركوع هذا متفق عليه ليس فيه كبير خلاف في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وركعوا واسجدوا والقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يحسن صلاته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق آنفا ثم اركع حتى تطمئن راكعا وللإجماع فالإجماع منعقد على أن الركوع فرض في الصلاة والركوع معروف بمعنى أن تحني ظهرك متأطئاً وبحيث تقرب يقرب الكفان من الركبتين بحيث يقرب الكفان من الركبتين فهذا هو المجزئ في الركوع يعني هذا هو الفرض في الركوع لكن صفة الركوع الكاملة هي أن تمكن يديك من ركبتيك وأن تسوي ظهرك يعني يكون الظهر مستويا ويكون الرأس أيضا مستويا مع الظهر لا يكون مرتفعا ولا يكون مطاطئا وأن تبعد الضبعين عن الجنبي أن تجافي بضبعيك عن جنبيك هذه صفة الركوع التامة الكاملة لكن ليس كل ما في هذه الهيئة فرض ليس كل ما في هذه الهيئة فرضا وإنما الفرض منها والذي يكفي في الإجزاء إنما هو الإتيان بعطف الظهر إلى أن تقترب الراحتان من الركبتين فهذا الركوع ثم الرفع منه أي الرفع منه أيضا فرض بحيث لا ينتقل المصلي من الركوع إلى السجود مباشرة هذا لا يصح لا يصح منه بل لا بد أن يرفع من الركوع قبل أن يهوي إلى السجود وهو فرض أيضا في الصلاة في كل ركعة ودليلهما في حديث المسيء صلاته فإنه قال له ثم ارفع حتى تعتد قائما ثم ارفع حتى تعتد قائما وأدلة ذلك يعني في غير حديث المسيء صلاته كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أوردنا حديث المسيء صلاته لدلالته على الوجوب نعم وذلك من تعمد ذلك فإن الصلاته باطلة جي هذا الرفع منه ثم السجود ثم السجود ولعلنا نقف عند السجود يعني ليكون الدرس متناسقا بعض الشيء لأن أتينا السجود والرفع منه ثم السلام والجلوس له وترتيب الأركان إلى آخره فإن شاء الله تبارك تعالى نقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن نكون من الذين ينتفعون من هذه الدروس ومن الذين يجتمعون القوة فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين